إذاعة القرآن الكريم من الذوحة تقدم سحر البيان وعده وجماله إعجازه وحروفه وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغازي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك من برنامجكم نور القرآن والعيات الكريمة قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به الذي أسرى بعبده العبد هنا هو نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وكان هذا ليلا قبل الهجرة بثلاث سنوات عرج به صلى أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جسدا وروحا جاءه الملك وقد شق سقف المنزل وهبط من أعلاه ثم شق الصدر النبوي الشريف ثم أخرج القلب إخراجا حسيا ثم وضع هذا القلب الطاهر النقي الشريف في طست من ذهب وغصل بماء زمزم وملئ إيمانا وحكمة ثم اعيد القلب الطاهر إلى مكانه وخيط الشق ثم قدمت له البراق فركبها عليه الصلاه والسلام حتى أتى المسجد الأقصى فربط البراق في, في موضع يربط فيه الأنبياء من قبل دوابهم ثم دخل المسجد فوجد فيه مشيخة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم ليعلم أنه وإن كان آخرهم عصرا إلا أنه أرفعهم وأجلهم قدرا صلوات الله وسلامه عليه فصلى بالنبيين إماما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليل وأي ليل فيه التقى الحبيب بحبيبه فيه أكرم الله جل وعلا نبيه فيه اصطفى الله جل وعلا خاتم الرسل وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذا يدل على أن أرض الشام أرض مباركة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للشام طوبى للشام قيل لما يا رسول الله قال إن ملائكة الرحمن باصدة أجنحتها على الشام إن ملائكة الرحمن باصدة أجنحتها على الشام فقوله جل وعلا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نص صريح ظاهر على أن أرض الشام أرض فلسطين كذلك أرض مباركة لنريه من آياتنا هذا فيه قليل ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج لأن الله قال لنريه من آياتنا والمن عليه صلوات الله وسلامه عليه برؤية الله أعظم من الملة عليه برؤية, برؤية آياته إنه هو السميع البصير وكان رفيقه في تلك الرحلة جبرائيل عليه السلام لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلى بالنبيين إماما عرج به إلى السماوات السبع لقي في السماء الأولى أباه آدم فسلم عليه قائلا مرحبا بالأخ الصالح مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فسلم عليه قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ورأى حول آدم أسود عن يمينه وشماله إذا رأى جية اليمين ضحك وإذا رأى جية الشمال بك فأخبره آدم أو جبرايل أن هذه أرواح بني آدم ما كان منها إلى الجنة يفرح له أبونا وما كان منها إلى النار يحزن له أبونا ثم التقى في السماء الثانية بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم رحب به قائلين مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ورى في السماء الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السارسة موسى وكلهم يقول مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ولا يقولون مرحبا بالابن لأنهم ليسوا في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه ولا يقولون مرحبا بالإبن لأنهم ليسوا في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه حتى انتهى إلى السماء السابعة فوجد رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور قال عنه ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم أن يشبهني وأشبهه أنا عظيم الشبه به قلت من هذا يا جبريل قال هذا أبوك إبراهيم وتأمل كيف أن إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور واعلم أيها المبارك وأنت تسمعني أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل إبراهيم بنى لله الكعبة فجعله الله يسند ظهره إلى البيت المعمور فصلاتك في الليل أمن لك إذا لقيت الله وصيامك للشهر ترتوي به إذا لقيت ربك تبارك وتعالى وإحسانك للفقير يحسن به الله إليك إذا لقيته وهكذا الجزاء من جنس العمل والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم انتهى صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام حتى بلغ به الأمر إلى سدرة المنتهى ينتهي إليها ما يعرج من الأرض إلى السماء وهناك رأى جبرايل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها قال ربنا ولا قد رآه نزل أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبرائيل على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها كل ذلك كان في برهة من الليل أكرم الله جل وعلا به نبيه ورسوله قال شوقي يخلد هذا المقام الكريم والحدث العظيم أسرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلى صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني جبت السماوات أو ما فوقه الندجن على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي ويا محمد هذا العرش فاستلمي مشيئة الخالق البار وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم صلوات الله وسلامه عليه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده على وجه الإجمال من قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصر الذي باركنا حوله والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Jalal